بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نسلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان في فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم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 فَأَبْلَغْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلان فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فوفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَدٍ أَوْ أَجِدُ وَتُمْنُ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ مُبَارَكَةٍ مِنْ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَنْمَرَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْهُ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ هَذَا خُبْزٌ طَيِّبٌ آمِنٌ غَيْرُ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَافِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِيهَا هَارُونَ هُوَ أَصْحَبٌ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدًّا يُصَدِّقْنِي إنّي أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك مانت السلطان فلا يصلون إليك مع آياتنا أنتما ومن استبعكم الغالبون.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 وَاسْتَكْبَرُوا وَهُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَسْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَتُوهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِ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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تسدو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سَاحِرٌ تَفَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنَا كَافِرُونَ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 وَإِذَا يُتَلَعَ عليهم قَالُوا آمَنَنَّ بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَاءَكَ يُتَعُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 قل أرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْتُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُتِفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد